أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر تُنْكَلَمُ إِنْ بِالْبَقَرِ وَأَرَقْنَا أَنْذُرْنَاءَ الشِّيَاعَ فَهَنِمْ مِنْ مدكر. كبير المستقر، إن الأرض تقين في جن. bit It's <laughs> me. We يخرج منه من نؤلوه والمرجان